إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، وما كر أولئك هو يبص.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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون يولج الليل في النهار ويولج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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ نذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلْمَةُ وَلَا الْنُّورُ وَلَا الظِّلْ وَلَا الْحَرْرُ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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر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 الذي أحل لنا دار المقامات فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفؤ لهم نار جهنم لا يقض عليهم ف ولا يخفف عنهم من عذابها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 قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أعون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاب فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا ظهورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما وفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا